إِنَّ فِي خلق السماوات وَالْأَرْضِ واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في فِي بما ينفع الناس النَّاسُ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي البحر مِنَ ما فأحيا به فأحياه فأحياه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داء. وَتَصْرِيْفِ الْرِيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْطِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ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 كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النار يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا كُلُوا مِمَّا ما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء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 لا يَعْطِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ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 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَغُونَ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ هُوَ لَا إِكَامَاهُمْ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقُولُ لَهُمْ أَنَّ فِي الْبُطُونِ إِلَّا أَنَّهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ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 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 الحُرُّ بالحُرِّ والعَبْدُ بالعَبْدِ والأُنثى بالأُنثى، فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتبع بالمعروف وأداء وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الذي للناس وبينات من الهدى والفرقان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 ان اُجيب دعوه الداعي اذا دعان قريب أجيب دعوة دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَفْسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالباطل لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البرو بأن تأتو البيوت من ظهورها ولكن لِرَبِّكُمْ اتَّقُوا وَاتْلُبُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا البيوت مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا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 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهو الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص